إني آنست نارا سآتيكم منها أَوْ أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبورك من في ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان والآل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 وَذخِل يَدَكَ فِي جيَيبِكَ تَخردُ بَيضَاء مِن غَيْرِسُِ فِي تِ الصَّيئياتةٍ إلَ فِ الرعَون إِ فِي الرعَوونَ وَقَوومِه إَِّهُم كَانُ قَوْمًَا فَاسِقين فَلَمَّا جَاءتهُم آياتةُناَا مُبَعْصِرَةَ قالَاون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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده مؤمنين وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء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 التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او او لا ياتي يني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجت يوم رؤاه تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون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 من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وَكَذَلِكَ يَفعللُون وَإِني مُرسِلَةٌ إلَيْهِم بِادِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرِّْعُ الْمُرسَلُون فَلََّا جَأَسُ لَمَانَ قَااءةُ مِ الدُّونَنِ بِمالِم فَمَا آتَان فَمَا آتَانِ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم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 أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ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 قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ لَنُ بَييتََّهُ وَأَهْلَوسُم ثمَُّ, ثم لَنَقُولَّ لِوَلهِ مَا شَيدناَا مَهْلِكَ أَهلِه وَإَِّا لَصَادِقُون وَمَكَروا مَكْرَ ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا, أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمون إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً نِسَاءٌ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وأهله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 ما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير هم ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ فَأَمَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا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 قُرِنْ سِيَرُهُمْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوَدًّا ممن, مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ فَإِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم